وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَسْتَاءً آتِيكُم مِّنْهَا بِخَزَنٍ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 النمل قالت نملتُ ويا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده لا يحطم وَجُنُودُهُ سليمان وهم لا يشعرون فتبسَّم ضحكاً من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 وتفقده الطير فقال ماليا لا أهل هدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذبا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلقان مبين فما كث غير بعيد فقَالَ أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحْطَ بِهِ وَجَتْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِيلُ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم اللهم الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وقتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون.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 ما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون اؤجئ اليهم فلناتينهم بجلود لا قبل لهم بها ولنخرج لهم منها اذله وهم صاغرون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 فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أم وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً إِلَّا هُم مَا اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 نهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإلهما الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده، وَمَن يَعْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِلَى هُمْ مَالَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا برهانكم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قُنَّ اللهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَا دَارَى هَذِهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمنون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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين